وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طضيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَسٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أن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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم, تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه فبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما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 أَرَأَنَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّتِ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قَالُوا آتُونِي أَفْرِغْ عليه قطرا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 ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم, كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عشيا قال كذلك قال ربك هو علي هيني وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية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 قَالَتْ إِنَّا يَطُولُ لِي غُلامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ عَلَيْهَا هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بريا يا أختهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بريا فأشارت إليه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 شقيقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى, ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه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 السمعْده وَأَصِ يَوْمَ يَأتونناَا لكن ي الطالمونَ لعمَ فيِي قَلَال مُب وَأَنذِرهُم يَمَ الحَصَةِ إضض الأم وَهُم في رَقْلَ وَهُم ف رَقلَِ وَهُم لا يؤمنِنون إِا نَحن لَرثُ الْ الأررضَ وَمَنْ عَلَهَا وَإلَنا يجَعون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 وقو اي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وريام قال اراغب انت عن الالهه يا ابراهيم لا ان لم تنل الى وهجرني مريم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيام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 دينا انعم الله عليهم من النبي من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم ومن ذريه ابراهيم واسراءيل ومن من هدينا ومن من هدينا واجتبينا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 وَعَامِلِ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ رَبُّكَهُ بِغَادِهَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ لا مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلا سلاما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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم لموسى منيا ويقول الانسان اذا ما ميت ل سوف اخرج حيا ولا يذكر الانسان اننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشر منهم والشياطين ثم لنحضر منهم حول جهنم جسيا ثم لننسعن من, من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا وارد كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ الَّذِينَ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساته ورديا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون, ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فَسَ يعْلَُونَ مَنْهو شَرُ مكَلَ وَأَبْفَجُدَا وَيَسيدُ الل الذي نَهتَدَْدَا وَبَاقياتُ الصَالِحَاتُ فَيُ ي دَ رَضِّكَ تَوَابَوُوا وَخَي م رَدْدَا ففَرَأَيتَ الذي كَفَرَ بِآياتن وَقَالَ لَغتَيََّ مَا لَُوا وَلَد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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَنَسُوقُ المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يذرن ورب السماء بناها وجعل للرحمن ولدا وَماَا يَ بَغِيل الرحْمنَِ أي ياتخِلَ وَنَدَا إِ كل مَنْ في السَّماواتِ وَالأَوْض إَّ آاتِ الرَّحْمَ عبداَالَد أأَحْصَ وَعدَّهُم عدا وَكلهم آتي يَوْمَ القياامَةِ فردَا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من ذلك القرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزلا ممن خلق الارض والسماوات العلى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 إِذْ أَنَرَا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُؤُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْ هَذِهِ قَبَسٌ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى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 وَلَقَدَناَّ عَلَيكَ مَروَةً أُخْرى إِذ أَوْ حَن إ أِّكَمَا يُوحام أَقذِ فيهِ ف في التَّابوتِ فَقذِ في فِي اليَّ فَالْيُلْق يَّ بالِالساحِل يَخُذه عَدلي وَعددُ الله وَأَلقَيتُ عَلَيكَ فَحَبَّة مِني وَلتُصْنَع على عيل إ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أنك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك ختونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَخْرُطَ عَلَيْنَا أَن يَخْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ لا يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فقولا إنا رسولا ربك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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, فأخرجنا به أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ خَلُقْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا مَآكِلُ وَمَشَارِبُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباه قال أجئتنا لتقرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت, ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة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 قالوا يا موسى اما انت تلقي واما واما ان نكون اول من القى قال بل القي فاذا حبالهم وعصيهم يقال اليهم من سحر يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه قيفه موسى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 جََّ تعَ تجرين تحته الأنه رخالدين فيِيها خالدينين فيِيها وَذِلك جز أمنَْ تَزَك وَلَقدأَ حن إلى مسىأَْ أس بغبادأَْ أسِْ بغباد فلَم طريق في البحرهَ بس لا تخافُ دركَم وَلا تَخشَاء فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِينِ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُم جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فيه, فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيهِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَارِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا میمف میری ملک ویل سی نونی پ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قول يا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي فَتَتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّضْرِبَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلٌّ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أمري قال يا بني لا تاخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُقْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ يَعْكَفُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو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 إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وَخَشعتِ الْ الأصوَاتُ لِروحْم فَلا تَسمَعُ إلَّ همَمْسَ يَومَئِذِ اللا تَمْ فَعُ الشَّفَعَةُ إِللاا منَنْ أأَذَ لَهُ الرَّحمَ إِللاا مَنْ أأَذِنَ لَ الرحْم وَرَضِييَ لَ قَوْلا يعلممُ مَا بََأَدين وَماَا قَلْفَهُم وَلا يُحطُونَ بهِ غِلمان وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حملته المام ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يغاقض الماء فلا يخاف الموت ولا هضمًا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 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَثَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى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 قَالَ كَذَلِكَ اتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجزي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 وَقالوا لَلَا يَأتنَا بآيةٍ مِ الرَبِّ أَلَمْ تَأْتِهٍِ ذَِّنَةُ مَا فيِ الصّحُ فيِيأُول وَلَوْ أن أَهلَكْنَاهُ بعَدابِ مِ قَبلِهِ لَقالوا لَقالوا رَبَّّناَا لَلَا أَْرسَللتَ إلينَا غَسُولم فَنَتَّ بِع آياتِك فَنَتَّ بِ آياتِكَ من قبل أن نذل ونخزى قل كل كلُلم متَّسُم فتّسُ فس تعلمونَ م منْ أأَصحاب الصراط السويّ وَمنه تد